ah ah ah واني جينا لرب العلى بحسن العواقب ثم نقول الهي والتق بخطانا علينا ولا الرسول والرسول وآل هدينا هدينا في دليل برينا هدينا رزقنا رحمتها هدينا للهادي من هجي من كلمه اله يحمينا النبي قدت وراه وهم للدعائطه ريق القبول يا نور النسيم هوافان يجينا لرض بالعلاوه بحسن العواقب ثم نقول بالهداه والثبت خطانا على ولا الرسول وآل الرسول jemaana bonjil mali tirsaana sirat muhammad jemaana bonjil mali tirsaana baizan عليل و حق البنت إلهي وثبت خطانا على ولاه ولا الرسول وآل الرسول ففاضت يدينا لرب العلى لرب العلى بحسن الحال aytrant محمد qudwatna من uedhan dhaman izzatna aytrant muhammad qudwatna min uedhan dhaman izzatna صرختنا والبارق بالدعاتنا في حديد فيهم يقتدى اغيث نجمنا من سمائ الافق بالله وثبت خطانا على ولا الرسول والى الرسول jayna lirab alalam bihusni alalam qabi wa manathum محشر ادمت محمد نتنور هيدينا شفعا بالمحشر لونا شهدتني عن حاضر اروي نبي من الكوثر يس بنا وقفه وندعو الالهه بان لا تطول الشاعر ابو محمد الأحسائي